قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون موثقا من الله لتاتنني به الا ان يحاطبكم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَامَ مَا تَقُولُونَ وَكِنْ وَقَالَ يَا بَنِي جَلَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ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 أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون